نعوه اللي رشاوية سنة رحمة سيئة عمالي وزميين كده وفرنا مذنبك ومن يؤمن فرأة هذه لحقا الشر لنا يملك الله رحبه وسيشه واشه لنا من محمد صلى الله عليه ورحمة الله وصحبه وسلم تسليم كثيرا أما بعد ومعك بابي الحيط وفي بابي فقال رئيسه عن ما يختلف قال الإمام المسلم رحمه الله تعالى فحدثنا يحيى ابن يحيى وراء كرميم الميز يقول رحمه الله تعالى الذي قال فيه الإمام أحمد رحمه الله ما عبره الدسرة إلى الغذات بعد عبد الله بن المبارك مثل يحيى بن يحيى التليم بن وقد أكثر عنه الإمام المسلم رحمه الله صحيح وهو من تلاميذ الإمام بالك رحمه الله قال وعبد الله بن أبي شيفة وهو عبد الله بن محمد بن محمد العبسي الكوخي عمر الناقض وهو عمر ابن محمد ابن مكايد الناقض وابن ابي عمر ومحمد ابن ابي يحيى ابن ابي عمر العدني نزيل مكة من ترميذ ابن عيين جميعا من جميعا ان كم واحد يا فضائل تعالوا واحد كم واحد ثلاثه في الموضوع ولا كانت اربعه سته جميعا عارف بيوياينا واحد يعني من الثالث ابن هي شايف الثالث الباقي اربعه ان جميعا عن ابن عيينا قال قال يحيى من يحيى؟ عند عبد الله يحيى ما معنى اللغة مروا في الاسنى اللغة في هذه ليس تطلع اسمها للصفائل يحيى هو يغف يحي بن سبوني معكم بسر قال أخبرنا سوفيان تعطينا التوزير مجاحة من أحد القطري قال أفضرنا صفيان بن عيالي من وهو عبد المحمد عبد الميمون الهتاني. قال الشافعي لو لا مالك وصفيان لضاع علم الحجاز محمد عبد الرحمن ما وطف عن باب؟ عطونا المجلد نأتيكم بكم الشعب والقدس يا ابو عبد الرحمن عبد الرحمن التنين يحيى ابن يحيى ابن ابو ايه عبد الرحمن عبد الرحمن نعم ابو الكبير تميم بن سبوط الحسن <تصفيق> قال يحيى أكبرنا سفيان بن عيين عن الزهري إذا جاء سفيان عن الزهري فلا شك ولا ضيبة أنه بن عيين إذا سفيان عن الزهري فلا شك ولا ضيبة عن الزهري لأن الزهري لا تعرف له عن الزهري سكلادور الثوري واي عن الزهري ما السبب؟ ما السبب في هذا؟ أن الثوري لم يجد نقطة ليرتحد إلى الزهري ليسمع عنه عليهم إذا جاء في الإسلام سوفيان عن الزهري فمن سوفيان هو ابن عوياينا لا شك ولا رجل لأن الثوري لا تعلم له رواي عن الزور لم معه نفطة ليرحل إلى الزوري فيسمع منه عن عبيد بلان بن الله لو عربتموه تقوم عشرات متنامية بلان بن عبد الله أحسن رضي الله عبدالله ابن عبدالله ابن مصرور أحد الخطواء السبتة عن ابن عباس ابن عباس لا سيما إذا جاء عباس كان ابن عباس. عباس. عباس, عباس أبو العباس قال تصدق على مولاة لمينونة وهي خالف عبد النارس ميمون وهم الحرب الهلالية أخت ميمونة قال أصدق على مولاة لميمونتان بشاك ميمونة ممنوع للصدق؟ الشيخ الله ميمونة ممنوع؟ ها؟ ممنوع واللهي ممنوع ممنوع الشيخ هذا مبنوع للصرح بالعالمية والتأنيف للعالمين لأنه على علم أي المنع على زوجة النبي إحدى همهات المبنيين معنا؟ والتأنيف أيضا بشاة تطلق على الضأن والمعز والذكر والأولثة منها من الضأن من المعزة ومن الضأن فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل لا أخذتم هل لا أخذتم هذا الإيهاب الإيهاب هو الجلد قبل أن يذبغ يسمى إيهاب وجمعه أم وأهب بفتح الهمزة والهاء أو بضمه ما هل لا اخذتم ايها هم يعلمون ان الميت لا تؤكل ولا تباع معناه فهم اخذوا يجرونها يريدون خلص منها هل اخذتم ايها به فانتفعتم به اي بعد الحداد والدبغه يقول بالشد او بالغلب او بالتشويش او بالملح او بانواع كثيره يطهر الهاب معنى والمراد ذهاب الميت هل قصدت الهاب انا شعر الميت لا تحيو فيه حياه وظهر اشتمل أغلاق ميتا أغلاقها لن تحيل في حياة في الطاهرة لا تجال في أسعاط المسلمين ينتفعون بها أما الجلد فتحيل في حياة اللهم يحيل في حياة لكن الجلد هذا لا يمكن إنما ينتفع به كفراش كرباز وما إلى ذلك قال فَهَلَّا أَذَاةُ حَفْضٍ مُعَرْضٍ وحَفْضٍ هَلَّا أَلَا هَلَا مَذَا إِفْتَاحٍ وَتَنْبِيهٍ هَلَا أَدُنُّكُمْ عَلَقٍ هَا أَكْبَرْ كَبَالٍ مَثَلًا قال هَلَّا هل أَذَاةُ مَاذَا يَفْضٍ أَذَاةُ حَفْضٍ وحَفْضٍ فَدَغْتُمُوهُ انتفاعكم به فقالوا ان الميته فقال انما حرم اكلها كذلك حرم ذيئها لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الميتة وعن شحم الميتة انما حرم اكلها ذكر النبي عليه الصلاه والسلام ال ذكر من الانواع الاخرى من الانتفاع لانه اكثر ما يرد عليه من أكثر ما يُفتر فيه أمر الأكثر كم حديثاً ترأنا يا الرحمن محمد أم بسم الله حديثاً واحداً الحسان حديث من من الصحابة زبع الكلام من عباس من الله من عبد الله ومن عنه؟ الزهري ومن عن الزهري؟ سوفيان بن عيه ومع عن سوفيان أربعة أربعة يحيى بن يحيى وابن عبي سيبة والناطق وابن قال أبو بكر وابن عبي عمر في حديثهما عن مينونتا رضي الله عنها قال وعددني أبو الطائر وحرملة أبو الطائر المسق حرملة يحيى التجيب قال حدثنا ابن وعبد الله أنه أبو محمد الفضيل المصري قال أخبرني يونس يوم نس وابن يزيد الأين علي بن الشهاب وهو زوري أبو فكر محمد بن مصر ابن عبيد الله بن عبد الله بن الشهاب الزوري عن عبيد الله بن عبد الله بن عذبة وهو المسعودي أحد الفقاء السبعة عن ابن عباس حبر العمة وترجمان للقرآن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجد شاتاً ميتا أو ميتا عندكم ميتا وطيتها مولاد لميمونة مولاد لميمونة فأين هي من مماليك ميمونة من الصبق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لانتفعتم بسندها قال إنها ميتة وقال إنما حر أكلها وفي الانتفاع بجلود الميتة بعد دباغها اختلف العلماء على ملاهب شتى فقول يقول كل جلد وكل إهاب للميتة يذبه فإنه يطهر كل إهاب للميتة إذا دبغ يطهر واستدل بحديث أيما إهاب دبغ فتطهر حتى قالوا جلد خزير جلد الخمار يطهر جلد الكلب يطهر هذا مذهب المذهب الثاني قالوا كل الجلود تظهر باتباع إلا جلد الخنزير والكلب وقول آخر يقول لا يطهر شيء من هذا إلا ما كان من مأخول اللحمي كبهيمة الأنعام وما كان حلالاً أكله وهذا هو الصلاة وعليه هذا الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دون غضب الطهر هو مقصور على هذه الحالة أنهم كانوا يجلون شاكاً تُوكَل يُوكَل لحموه وللغض جاء في هذا الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم ذكاتها دباغها ذكاتها دباغها والخنزير ولو ذكي ليك الحمار لو ذكي ليك الكلف كذلك كل هذا المحارب المراد ما تحل فيه الذكاء ما تعمل فيه الذكاء فالحمار لو ذكي ليك أنه محارب أصلا معناه استذلوا بهذا بهذا اللطف ذكاتها دباغها يعني إذا دمعت دكيت دكيت إذن فهمنا من هذا أن غير ما كل لحظ في هذا الباب الذي يظهر بالدباغ وعلى هذا لو أن إنسان دمر جد كعبان وجاء حزاما أو من طاقة أو ذلك فإنه لا تعمل فيه اتباغ بالطهر كذلك زد الحمار والبغن وما إلى ذلك من الأنواع المحرمة والمسألة فيها سبعة ثم ذلك ذكرها الإمام النووي رحمه الله في الصفحة هنا وذكرها غيره بل ربما زادوا على هذه أقوى على كل حال هذا مرخصها والراجف في هذا أن حديث النبي عليه الصلاة أيما ديهاب يبغى فقط قهر يعني ظاهر العموم ويراد به الخصوص والمراد به مكان ما كولا داخل كم حديث لو عرفتم عند أين الله أكبر حديثاً واحداً أشياء نحن ننظر إلى الصهارة يا شخيمة هو صهاري واحد الذي خرأنا حديثه حديث, حديث بإثناتين لو قلتها في الأصد أما أن تقول حديثين فلا وحديث واحد بإثناتين قال الإمام مسلم رحمه الله اسم مسلم عند أخينا عم حسان ما شاء الله ابو الكشير والكشيري ابن عيسى البغوي قال الميل الغنام في فريوه وثبيته قال الترمذي لا البخاري قالها مسلم ولا جاء قال حدثنا حسن الحلواني حلوان نصف صنع ليس كبلوان مصر نوى حلوان العراق معناه ده لا حول ولا على تخصيص الملكات ذكاتها وتقديم للحمايه الكلب يا رب ذكاتها دباغ الوقت صفر ودمن كل شيء مش ده هذا عموما عموم لكن يرضي الخصوص اقول من كل شيء ويعودت مع شيء عموم أريده بالخصوص معنا؟ الله خالق كل شيء ذاته خارجه أسماءه خارجه صفاته خارجه لأنه العموم أريده بالخصوص موجود هذا أن لأنه في الكتاب والسنة قال عددنا حسنا الحلواني الحسن ابن علي الحلواني الشباب وعبد ابن حميد لو عرفتم كنياته لكم بنار ابو محمد عبد بن محمد الكشفي صاحب المنتخب جميعا علي عقوباء ابن ابراهيم بن سعد قال هو زوجه قال حدثنا او حدثني ابي عن صالح ابو رعب صالح عن ابن شهاب من صالح صالح ابن كيسان معنى مؤذف ولد عمر بن عبد العزيز وهو شيخ الزهري تعليما وتأديما وزميله في نسوه وتلميله أيضا صالح ابن كيسان أحد العمى التقار الأثبات الصالحين عن ابن الشهاب وهو الزهد في هذا الإسلام بن حمري يونس كان ابن الشهاب أحيانا يعدل على صنع بك الثاني فأقول اسكت اسكت لك كنت أقيم أود لسانك وأنت صغير كنت أقدمك وأنت صغير اسكت فقد كنت أقيم أود لسانك وأنت قفل صغير الله يؤمن لمن يشاهد علي العلم هذا من قبل الله سبحانه وتعالى يا كان صغيرا يدرس ويؤدب عند صالح بكيسان صالح بكيسان من كان يعتني بتاديب ابناء الملوك والامراء قال علي بن شهاب علي بن شهاب عندما ثبت عمله الحمد لله محمد ابن عبيد محمد ابن عبد الله ابن, ابن, ابن شاب أبو بط مكتبق على جلالته وإتقاله حفظ القرآن في ثمانين ليلة نحن نحن القرآن في الداسة الله الحمد الله الحمد عصر. حفظ القرآن في ثمانين ليلة بعدين لما احنا خلص زماليل داينا القران بيسطره مثل انها تسلم بقول الشريف ما شاء رحمه الله وكان كريما كان يقيم القصار والجبان على رؤوس الطرقات يأكلوا المرى وابنائ السبيخ وكما ذكرت لكم انه كان يستدين فيها ومجعد إلى امراء بني اميه تتظاهروا دينهم من اجلكوا فبعد ان فضر ايضا عاد الى سجياته فقال له زميل له هل ما انتفعت بالتجربة السابقا ان الكريم لا تحنك التجربة والكريم سجياته رحم الله تفضل التسعين حديدا لم يروع في الدنيا انه لكثرة مشايخ ورحلته في الحديثة عميد من شهاب ياري الإسناد بنحو روايتي ونسا الأمير قال له تكذب ذات مرة قال له الأمير تكذب ذات مرة قال لو نادى منادي من أن أحلالك الكذب العبادي ما كذب يعني لو كان كذب مباح كنت أطور عنه لو كان كذب حلال كنت أطور عنه لأنه ليس من, من شيء من الصلاحين فهو بالله العقلاء هنا العقلاء من الجهلية يتكون هاء الكذب يتنزون عنه وبعض كان يتمجح بالكذب يقول لو تغرغرت بي مرة ما ترد من حلواتك تباجع وبعضهم قيل له أصدرت مرة قال أخشى أقول لا فأصدرت صلى الله عمره أمسوك الإمام بزوري ضايا في الصراح والخلط لأن العلم يهدي إلى تعلن والعلم يهدي إلى الأخلاط والعلم يهدي الأشياء الجميلة وارتصال طيب ومن أجل تديونه الحديث ضرع في الحفظ قال بهذا الإسناد نحو رواية اليوم طيب قال وحدثنا ابن أبي عمر من ابن أبي عمر؟ محمد ابن أبي يعني العدل وعبد الله بمحمد الزهد واللغض عمر فلا حدد أنا سوفيان على من سوفيان ومن عمر؟ معروفين سوفيان هو ابن عيان وعمر هو ابن دينار العدم عن عطاء هو لدي ضربها من عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشات مطروحة فيه. وعطيتها مولاة لمين من الصدقة قال عليه الصلاة والسلام هلا أخذوا إيهابها فتبغوا فاندفعوا بي انظر إلى حرص النبي عليه الصلاة والسلام على أموال الناس وعدم ضياعه أراد أن يحافظوا على هذا المد الزبنة لا تأكلون هيتا لكن تبعوا من قال حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا أبو عاصر أبو عاصم من, من يعلمهم؟ عند الشيطة عمال ها؟ أبو عاصم أحسن النبي ما اسمه عند عبد الله أمام؟ البحاك اللي مخلط الشيبان سمي النبي عند أحد ليه؟ عند أحد سبيا النبي لماذا؟ لعده اسباب من قال الجمهور ونحن عنه, عنه. كان كبير الان فجاء لي قبل زوجته اول ليله فخبطها بانفه فقالت نحو عن ركبتها السبب الثاني ان الفيل دخل بغداد معالوه فهرع على المحدثون لرؤيه الخيف اول مره يدخل بغداد وبقي ابو عاصم عند الشيخ يسمع منه الحديث فقال له الشيخ لما لم تذهب مع اولاد ابي قال لا عوض عن مجلسك مش استطيع اعوض المجلس ده قال اجلس انت نبيل انت نبيل وهو فعلا بنوبل هكتب قال عددنا ابن الجويس أو شيخ رجل ابن الجويس اللي ستطبه بالنبيه ابن الجويس ما اسمه أي نعم عبد الملك ابن عبد العزيز ابن الجويس الفطيح المكت يقال الوليد ويقال أبو خالد لو كنيتان وهو فطيحا بكي شهير من تفرداته رحمه الله من تفردات ابن جريت رحمه الله أنه كان يراه حل لكاح المتعة لكن لا يوافق, لا يوافق على هذا لكاح المتعة من حضران وصار من دين رفضة قال عدد أنا ابن جريت الأخضرني عمره من عمر دينات قال أفضلني من عطاء منذ حين قال من عباس أن ميهونة أكبرت أن دا جنداً كانت لقعض مساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فماذا فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخذتم إيها باب فمتعتم به على كل حال قعض مساء النبي هي ميهونة وكون الشهادة أضيفت لها أي بالمجاورة لا بالملك هي كانت لخزمتها أو خولاتها قال حدثنا أبو وقت بن أبي شيء قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن عبد الملك بن سليمان لعله العظمي انظرك للتخريبات عبد الملك بن سليمان لعله العظمي عن عطاء وهو نبي رباح عطاء نبي رباح هذا تعلمون أنه كان أسود البشر كان أعبه وكان أبطس الأرض وكان أشهد اليد وكان أعرض عشق وكان أعمس وعمي بأخر ومع ذلك كان عالم زمانه وإمام عصره فليس الأمر بالمضى فإن الله لا ينظر إلى أجسامه وَلَا إِلَى أَصْوَرِكُمْ وَلَكِ يَنْطُرْ إِلَى أَعْمَالِكُمْ وَقُلُوْ بِكُمْ قال هذا؟ سُبايمان عبد الملك بلدي سُبايمان عرزمي هو؟ <تصفيق> ابن مل سبا عرزمي ابن مل سبا عرزمي حاله ايه؟ ما حاله؟ صحب أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بشات لمولاه لميمونه لميمونه فقال الا انتفعتم باهامها فحدثنا يحيى بن يحيى التميمي بن الشابوي سليمان بن غيلان عن زيد بن اسلم فان يحفظ الابيات التي فيها ذهب الدوله اصحاب البدع ذهبت الدوله لاصحاب البدع وهو ما ثم انقطع وتداعى من صغام جمعهم حزب ابليس الذي كان جمع هل لهم يا قوم في بدعتهم مثل طيبه مناء او فطيم التقع مثل سفيان اخي ثور الذي علم الناس نقيطات الورع او سبيحان اخي تيم الذي فَتَرَكَ النَّوْمَ لِهَوْلِ الْمُطْلَعَ وَسُلْعِمَانِ بِنْ بِلَادِ التَّيْمِنِ معانا في الإسلام ألا عن زيد بن, بن أسلام العلوي أن عبد الرحمن بن وعلى السبعيد أخبره عن عبد الله بن عباس وهو صحابي الجريب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دُبغ القهام فقط الطهورات هذا عموم كما قلت لكم يراجبين خصوص أنتم معكم حديث يا إخوة يمر بنا في كتاب الصياح ليس من البر الصياح في الساقر ليس كذلك هذا حديث وارد على سبب وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام وجد الصحارة مجتمعين على رجل يضللون عليه معنا فطال ما بالوها كان صائم صائم كيف صائم قال من البرل الصيام في الصفر يعني من هذا حالك وإيه لأوزك في رفقة نبي عليه الصلاة والسلام أن هو صائم من هو الصائم من هو ولم يمكن على الصائمين ده الأعلان حديث ليس من البرل الصيام في الصفر وارد على سبب خاص كذلك هذا أيما إهار دبغ فقد طهر ورد على سبب خاص وهو مكان ما يقول اللح معنى لأنه قال إذا دبغ لها فقد طهر على ظاهر العموم لكن يا إخواننا المراد بي شيئا خاص وهو مكان ما يقول لا لا ما يتناول من جميع النهر والجنود صارت الله بي قال وحدثنا ابو بطل نبي شيء عمر الناطق عمر ابن محمد بن بكير قال ابن حدثنا ابن عيين هو ابو محمد كان يقول فسد الزمان فشد غير مسودي ومن الشقراء تفضل بي للسجود فسن الزمن لو راى الزمن هذا ماذا سيقول الامر عجيب قال ها وحددنا قطينه المشعره ومعنى ها يا عبد الله كانت ثلاثه معي يلا 1 2 3 عايزين ثلاثه معي يعني رمزي لكلمة حديث صحيح جميل هذا واحد الثاني لحالة مسنات تحويل السنة الثالث كلمة صحيح رمزي إلى كلمة صحيح خير نساء الله طيب قال وحدثنا قضيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد الدارة ورق. قالوا حدثنا ابو قريب محمد بن علاي الهندان ابو قريب واسحاب ابن ابراهيم هذا ايه الحمدالي جميعا عن وكيعا وكيع ابن وكيع الجراح ابن مريح ابو من؟ ابو, أبو, أبو سفيان،, سفيان،, سفيان عابد الكوفة وزاهدها كان بدينا قيل له لما أنت مدين وأنت الزاهب العادي بالناس قال لفرحي بالإسلام واحد خلف بالإسلام تحسل نعمة إسلام عليك لهذه نعمة في ذاتها لما يشعر إنسان من نعمة لنعمة إسلام عليك هذه نعمة كبيرة وهذا التوفيق من الله لما يستحضر نعمة إسلام ولا ينظر إلى أي من الأخرى نعم هذا طعم الإيمان من رضي بالله ربنا وبإسلامي جيل وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسول حديث العباس عبد المطلق صحيح مسلم هذا نعم قال عن سوفيان هيا سنسأل وكيف عن سوفيان هو التوري سوفيان بن سعيد بن مصروف التوري هو اعتبار كله عن جهد ناسك هذا هو الظاهر يا أخوة هذا هو فان الفائلين كلهم عن زي الناس عن عبد الرحمن بن وعلى سفيان الثوري ليس في إسناد ولا في هذا الطرق قال عن عبد الرحمن بن وعلى السبعي عن ابن عباش عن النبي عليه الصلاة والسلام بمثله يعني حديث يحيى بن يحيى من يحيى بن يحيى ومتى به؟ عنده فين عين. <تصفيق> حذبينه حذبينه الناس أبو الحسن وعادونا به قبل أسبوع الليلة هذه سنة قال حذنا نرى إصحاق ابن منصور وهو الكوسك وأبو بكر ابن إصحاق الصاغام المزير بغداد ثقة ثبت قال قال ابو بكر حدثنا وقال ابن منصور أخبرنا عمر بن الربيع قال أخبرنا يحيى بن أيوب وهو لغاء معناها من ايون اثنان من ايون المقابل والغافق الغافقي اعلى من المقابل عن يزيد النابي حبيب هل عرب تمور؟ يزيد النابي حبيب عرب تمور؟ المصري حق اول من جلسة ليعلم الناس العلم لمصر كان الناس قبل يزيد بن ابي حبيب يقصوا حواد ترويح وتمهيد قصص لكن جلس يحيى يزيد بن ابي حبيب بيعلم الناس العلم هنصق احكام حديث ادله معنى الناس من الموال لكن بقي ان يتعلموا احكام عنا يحسن الأكثر يحسنون القصص والمواعد لكن أحكام قل من يحسنها قل من يحسنها الأدلة قل من يحسنها معرفة الحلال والحرار قل من يحسنه معرفة النزاع والإزماع قل من يحسنه هكذا كان يزيد النبي حبيب يجمع الناس أول من جلس للناس بمصر يعلمه بذلك يزيد ذبي حكيم وكان ياخذ على نفس عهدا ان يمر عليه يوم الى يتصدق ففي ذات مره لم يجد شيئا الا بصله صغيره فاخذها واخرجها اصبر ان ابو صير لو عرف ذلك صبر النهر هو سيدنا طيب ويزيد منه حبيب كنيتوه أبو رجاء أبو رجاء عن أبيل خير عن عبد الله بن عمر بن عص اسم الله نصر أبو رجاء كنيتزيد وأبو الخير كنيت من مارفة بن عبد الله يزيد قال رأيت على إبن وعلى السبعي فروان فمسسته فقال مالك تمسوك قال سألت عبدالله بن عباس قلت إنا نكون, نكون بالمغربي ومعنا البرض والمجوس نؤتى بالكبش قد دبحوه ونحن لا نأكل دبائحهم ويأتون بالثقاء نجعلون فيه الودك فقال ابن عباس فاتسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قطار الذي باغ روطه وروه نعم انبر الى كلامنا بس حصل الامر فيما هو ماكل لحم منه الكباش من الغنم من الغنم ويرتون يجعلون فيه الودك والمجوس ذبائحهم لا تحل ليس في الذبائح كدبائح لأهل الكتاب معنا يقول إنما عباد الله وتنيون يشركون فإذا قدموا الودك والودك هذا شيء من الشكرون وما إلى ذلك فلا يمكن وهنا لم يظهر أنه قابل منه بالثقاء هذا ليس فيه أحدهم طبيلين وشريفين لكن كل ما في المسألات كل ما يتعلق بالباب الفارق الذي كان يلبسه كان من الكباس طيب هم أتوا بجلد الكبش المصري يتبغوا أو هم قد دبغوه لباس معنا يا طيب قال ومعنى الضربر والمجلوس جوتا بالكبشي قد ونحن لا نأكل ذبائها ويأتون بالستطاء يجعلون فيه الودك فقال ابن عباس قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال دماغه طهوره نعم قال وحددني إسحاق بن منصور ومعلوم يا إخوة أن الميتة لها صور عند أخي نعم الميتة لها صور عند ما هي صور الميتة واحد من مات حد فانش هذا واحد ما دبحه كافر أصلي وثانين معنى يعني الضأل والغنب حلاب لكن أذبحه الكابر والوثني ليس الكتابين هي ميتة خلاص؟ إننا كم نعود؟ فكرنا كم الان سيدة فالإن؟ ما ماتحت فانف ماتحت فانف فهذا صوره كثيرة منخلقه وترضيه مطيحة إلى كم هذا الشيء كثير طيب الثاني ماذا بحاول؟ سيدة الشيء غير معقول لحم ولو ذكي إذن كم الان ميتة صور الميتة؟ كم صور الميتة؟ واحد ما مات حتى ان هذا واحد واحد ثالث ما دحوه ودكاه ها المشرك الوسطي ده الكتابين ها ما ما يؤكل لحمه ولو دكي هو ميت دكاه مسلم دكاه كافر ما لا يؤكل هو ميت اوكي يوم ولد يعني هذا البركات السكين ليس بالميت البركات والسكين وبه حياه عنا مستقل والله ما نسالنا الله مش سامع قال لي واحد ده لي اسحاق المنصور قال كوشك بكر بن متى عهدنا لأبي بكر بن إصحاق؟ قبل أندخلة توحيد المرادة أندخلة توحيد قرأنا من تجالس تعال هنا تعال هنا اقترب لكي تستوعب ونستوعب جميعا أبو بكر بن متى عهدنا به؟ قبل قريب في الإسناد الذي قبل معنا؟ استهلت استهلت استهلت معه بالله عبو بطر بن الصحاب كلنا يا إخوة المترى الصاران من مجين وغسات سفة قال على عامل بن الربيع قال أخبرنا يا إحياء بن أيوب من يا إحياء بن أيوب عند أخينا أيوب عن زعبر بن ربيع عن أبي الخير ماذا أبو الخير قال زعبر بن عبدالله قال, حدثه قال حدثني ابن وعلى السباقين قال سعينته الله بن عباس قلت إن أنا كلب المغرب فيأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والودا فقال أسراء يقصد يا إخواننا القرب القرب التي دمغت قرب ما يؤكل لحمه وقد دمغت عن إخوان الطاهره في الباب فهل فقلت ارى عينا ارى تراب هكذا الجمله فطالب عباس سمعت رسول الله صلى عليه وسلم يقول لبابه ورقه يعني لا تخف ولم تقع في محظور فان النبي عليه الصلاه والسلام بينه ووضح أنه يطرر هذا النوع من الجلول بإهدفاعه سبع سبع سبع بلده ديمانيا طيب إذا كم حديثا ترى إلا كذكت في بليلة؟ هل البرب طوي كم حديثا ترى إلا؟ حديثا نحصل لها حديث واحده والحديث مختلفه وكل واحد حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه التيمم ما شاء الله اتهاموا يا في البغره والقصر معنى ومنه قول تبارك وتعالى ولا تيمم خبيث منكم فيقوم لا تقصد الخبيث تكن جملهم صدقه نعم حريش الطيب الجيد الذي يقول الله سبحانه وتعالى وفي الشرع هو القصد إلى الصعيد الطيب لمسح الوجه والأدين في نية استباحة الصلاة ونحوها قالهم الحزر في الفترة إذا انتعاليه اتهم شرعا عند أخينا كوحي هو القصد إلى الصعيد الطيب لمسح الوجه والذي ذلك اني استبدا عندي على العباده ونحوها هو وجه الارض معناه وما كان من جنسها التراب الذي له غبار صعيد طيب ارض صعيد طيب عندك ارض رمليه عندك ارض ترابيه عندك ارض صخره معنى إذا الطراب له ملوح أيضاً صعيد طيب كل ما هو من جنس الأرض الفراث لو فيه غبار كذلك البهية هذه الغدرباء أقولها عبد الله ليست من جنس صعيد الأرض الزرنيخ مثلاً التكميعية سامة ليست من صعيد الأرض هالإسمنت ليس من صعيد الأرض لأنه تاخد فيه والكبرية فإذا شو هل يأمم على الأسمنت والبار هل جابتس الأسمنت كلا فتعه بسم الله هل يأمم لا لأنه ذات الكلمة والكيميائية ليست من جنس في صعيد الأرض معنات طبعا مسألة داخلات طويلة عرض والله يحب لأنه من المطراء من يقول لابد لهذا التراب من غبار وعفار لا لو ارض صحريه ومرت عليها اجزاء أتفر. ارض صحريه حجاري على ده في ها بتزيل في حاله لا بتزيل منفصل ليس في حالة معينه من حال او لم اين هنتكلم هل الامر جازم اساسي واصل فرعناك فقهاء ضيابه المساكل وقالوا له ابن من الضراب له أفاق وهباب يعلق باليدان طيب والأرض الصخرين كما نسمى أيضا صعيد الأرض، الصعيد الأرض والنبي عليه الصلاة والسلام قال الصعيد الطيب طهور المه هو وضوء المه ولو لم يجد إبناء عشر سنين فتأمموا صعيدا اللغة تقول اللغة يقول الصعيد ورجل اق قال يا ابن الله اتى مو تعرفك قلنا نمشي نروح السوق اخذ الحج او تصد الصعيد الطيب نمشي هذا رجل لديه نيه في سباق الصلاه ونحوها قال ابو حجر في حدثنا حدثنا يحيى بن يحيى وتدربنا شهوري ابو زكريا قال حدثنا على مالك ابو عبد الله مالك, مالك. مالك. مالك. امام دار الهجره الذي قالوا فيك يا ابي الجواب فلا يراجع مهيبتك السائلون نوافس الابطال ادب الوقار وعز سلطان الدقاق وهو المطاع وليس ذا سلطان عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه القاس بن محمد أو أحد مقايي السبعة عن عشق أنها قالت خرجنا ومحمد هذا ومحمد بن عبد الرحمن النبي بك أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاري حتى إذا كنا بالبيتاء في ذات الجيش أو ضعان طريبان من المدينة انقطع علب الليل قام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على الدماء شديد طرق الناس معه حبسوا وبطؤوا ارقاموا لينتمسوا هذا اليد قد افرت معاريه من الماء وليس على ما وليس معهم ما ليس على بئر ولا عين وليس معهم في ازواج من هذا الناس الى ابي بكر فقال الا ترى الى ما صرعت عائشه جيش كبير أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليس على ماء وليس معه فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم وضعهم وبأسهار على فكرة dynam فقد وقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معه قالت فحاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله من يقول انت عنيف وجعنا يطعن بيدي في خاصرتي فلا امنعني من التحرك الا ما كان مكان رسول الله اجنا عندكم مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخ بي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اصبح على غير ماء فانزل الله آية لينقم فتى فقال اسيد بن قبيط القضاع وهو احد المقباء ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكرين فقالت عائشة فبعدنا البعيراء الذي كنت عليه ووجدنا العقد تحتهم إذا نزلت في هذا المأزة وهذه الشدة التي نالت نعم وأخذ العلماء من هذا حكم فاقد الطهورين الذي فقد الماء والتراب او سعيد الطيب فماذا يفعل الرجل حبس مثلا في غرفه زجاجيه ماذا سيفعل او حبس مثلا في تنك ماء كبير ليس في ماء انما هو حديد ماذا تنك كبير فحبس يفعل يصبر على ولا يع ولا يعيد وفي المساله اقوال اخرى الصواب أن يصلي على حلده ولا يعيد الصلاة فاقب الطهورين أولا فعلا فقدوا الأمر لم يكن التأمم مشروعا وقد نزل لا وليس معهم ما. قال حددنا وبكر بن أمي قال حددنا أبو اسامة محمد بن اسامة قال حر حددنا أبو طريب قال حددنا أبو اسامة وابن عن هشامة عن أبيه عن عائشة عشان ابن عروة ابن الزباية الناس عارض من أسماء قلالته فهنكت يعني ضاع فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير الوضوح فلما أدوا النبي على عليه الصلاة والسلام شكوا ذلك إليه انظر إلى صحابه ربه الله عليه وسلم انظر إلى حبه من الخير و حزنهم إذا فاتهم الخير والطاعة يحزنون هذه الدلالة على القلوب السليمي الإنسان لما تفوت طاع يحزن هذا دليل عن أن قلب هذا سليم كان نعم وأن تفوته العبادة والطاعة يتألم كأن شيئا من أعضائه قطع هذه من دلالات علامات القلب السليم أنه يتأخذ أما القلب هذا السليم لا يهمه فتكوا العبادة ولا تفتوا لا يهمه ولا على بالي من هذا بس الله عبد العبد فشكوا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام أنهم صلوا بغير الوضوء فلما أتوا النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام ذلك إليه فنزلت آتب تيامهم نعم فقال يا بن حضير جزاك الله خيرا نعم وعسى أن تقرأوا شيئا هو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا هو لكم ما يدري أين الخير كل فضاء الله خير فوالله ما نزل بك أمر قطوط إلا جعل الله لك منه مخرجا كيف لا وهي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام أحب النساء إليه ألا يكونها كرمان من من إذا كان بعض أحادي الأمة ليس من الصحابة لهم كرمات فما بالكم في الصحابة الله عليك ما بالكم من المؤمنين عائشة رضي الله عنه الذي ما نزل الواحي في لحاف الله في, في وجود النبي على سلطنان في لحافه هذا قال وجعل للمسلمين فيه بركة فرجة لله القربة قال حدثنا يا حمد يحيى رباكر بن أبي وابن نمير جميعا عن أبي المعاوية محمد بن فازي الضرية قال قال الوقت حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن الشقير بن, بن سلمة قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى هل عبد الله الله بن مسعود وأبو موسى فقال أبو موسى يا أبو عبد الرحمن أرأيك لأنا رجلا أزنبا فلم يجد الماء شهرا كيف يصنعوا بالصلاة فقال عبد الله لا يتيمموا وإن لم يجد الماء شهرا هذا من تفرغات عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال أبو موسى فكيف بهذه الآية بصورة المعدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيبا طيبا فقال عبد الله لو خسروا بهذه الآية لو شك إذا ضرض عليهم الماء أن يتأمموا بالصعيد فقال أبو موسى لعبد الله الم تسمع ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد إله فتمرأت الصعيد كما تضره الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت ذلك لهم قال إنما كان أكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه هكذا واحدة ثم يفعل هكذا ثم يمسح وجهه هكذا صفة التيمين ضربة واحدة لا ضربتين ضربة واحدة تكفي بيدين والوجه قال ثم مسح الشمال على اليمين كذلك والله ركفين ورجعوا فقال عبد الله أولم ترى عمر لم يطنع بقول عمّا الحج مع عمّا ومع ما ليس مع غير من الصحابة مضوان الله يعلم أما التأمم إلى الذراعي فليس الصحيح التأمم إلى الغضاء فليس الصحيح ما هي مسوّضات التأمم أيها الإخوة مكرار علماء وقد سبق معناك ذلك واحد عند رضي الماء الثاني من به مرض أو جرح ويخشى استعمال الماء يخشى إن استعمال الماء أن يزيد الجرح أن يتأخصى البر ويزداد المرض الثاني إذا كان الماء شديد برودة وعجز عن فسخينه الرابع من خافة وراء مالك او رحله او فوت مخططه اذا اشتغل ما كذلك المراه تلتمس الماء فلا تجد الا بين طوم الفصاد تدام على رجل ليس في بيته ما وليس في المسجد ما في السوبر ماركت ما زجاجه ب2 جنيهات يجب ان ابي اشتري لانه الماء يقول لا لان نجد الماء معه مال يشتري يشتري يجب عليه ان يشتري ماخذ خلص ما في ما زي ما ولا في مسجد ما ولا ماء واذا يقول أنا لم أجد الماء إلا أنت هو يجد الماء اشتري الماء وتوضع معنا يا أخوان إذن فيه مسوقات نواقض التأموم هي نواقض الوضوء يزيد على هذا وجود الماء أو زوار العذر من استعمال نواقض الماء الوضوء هي نواقض التأموم تماما ويزيد ماذا؟, يزيد ماذا؟ وجود الماء فإذا دخل الإنسان الصلاة بالتيامر كبل سمع خرير الماء أوقال الواحد الماء جاء يا خروج لا يتم صوت. لكن تيمم صلاة بالتيامر بعد أن سلم هكذا جاء الماء صلاة صحية حميزية كاد أن يكبر كاد أن الله أكبر تكبير في إحرام سمع الماء أو قال له جاء الماء ينشي على حول يرجع يطرق سؤال أحسن يتيمم إذا كان بصلاة جنازة أما صلاة الفريضة ينشي يطرق إذا دهت على ربك وصلاة الجنازة وقيمة هو ليس على وضوء على وضوء يتيمم لأنه يخشى أن تفوته صلاة الجنازة. معنى صلاة الجنازة يكون جماعة فإنه لو ما سيتوضى وقام تفوته صلاة الجنازة من فهنا أبتع الله بن عباس قد المعلومة أن يتيمم بصلاة الجنازة حالف جنة لكن خشي أن تفوته الجماعة يتوضح. لا حرج فيها لا علي لو متده لو أعزل لو أدرك الجماعة قبل التسريبتين لو أذر لكن يطرق نكمل الباء بارك الله فيكم قال وحدثنا أبو كامل الجح الدليل قال حدثنا عبدالله قال حدثنا الأعمس عن شقيق قال, قال قال أبو موسى لعبدالله وسط الحديث بقصته نحو حديث أبي معاوية غير أنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان فيك أن تقول هكذا وضرب بيديه إلى الأرض فنفض يديه كمسح وزو كبقين قال حدثنا عبد الله بن هاسم العبد قال حدثنا يحني أياعن بن سعيد القطار عن شعب قال حدث الحكم عن ضرب ضرب المرهب ضرب بن عبد الرحمن بن أبسى. عن أمي أن رجلا أتى عمر وقال إني أجربت فلم أجب مال فقال لا تصم فقال عمار أما تذكر يا أمير المبنين؟ إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ما أنت فأما أنت فلم تصد وأما أنا فتم عدت في التراب صليت فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يكفيك عم تضرب في يديك الأرض ثم, تنفخ ثم تنسح به ما وجهك وكفيك فقال عمر اقتطر له يا عمار قال إن شئت لم أحدث مني لأن عمر كان هو الخليف وكان يخشى من الخلاف والنزاع بين الرعيم وهذا من أدب عمار معنا يا أخوان وعمار قد مري إيمان من مشاشر إلى أخبص القدمين كما قال نبي عليه السلام وقال عمار تبطل البيئة الباغية قال إن شئت لن أحدث به فالفرضنا يا إخوة أن رجلاً ليس عندهم ويغلب على ظن فعلا أنه سيتيمم هل, هل يمتنع من زماع امرأته العلماء يقولون لا إنما يجامع ويتيمم معنا قال طال الحكم وحدثني ابن عبد الرحمن ابن أبزة عن أبيه مثل حديث قال وحدثني سلامته عند بهذا الإسناد الذي ذكر الحكم فقال عمار بن وليك ما تولي يعني تتحمل أنت التدعين يفدي العمار قال وحدنا لإصحاب المنصور قال حدنا النظر بن شمير ومن أنت حديث والنهر قال أخبرنا شعب شعب الحجاء عن الحكم نعتين قال سمعت ضرا عن ابن عبد الرحمن ابن أبزاء قال قال الحكم وقد سمعته ومن عبد الرحمن بن أبزا عن أبيه أن رجل أتى عمره وقال إني أجنابك فلم أجد ماء نصاق الحديث وزاد به قال عمار يا أمير المؤمنين إن شئت لما جعل الله علي من حقيقة أي استمع والطاع لا أحدثني أحدا ولم يذكر حدثني السلامة عنها قال مسلم من مسلم هنا مسلم صبيح أسلم الحجارة صاحب الصحيح, الصحيح, الصحيح وروى الليلة عن ابن ساع عن زعفر بن غبيع عن عبد الرحمن بن هرمس وهو أبو عن عمير مولى بن عباس أنه سمعاه يقول أقبلت انا وعبد الرحمن بن أسار مولى ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام حتى دخلنا على أبو الجهم بن الحارف من الصمة الأنصاري وقال أبو الجهم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم لنحو بئر جمال فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه لانه يريد ان يضبر الله على طاله وكره ان يرد السلام ويدبر الله على غيرها حتى اقبل على جدار فمسع وجهه ويديه يعني تيمامه والجدار له ايه؟ يعني من جنس الصعيد الطيب ثم رد عليه السلام يعني النبي عليه السلام اسرع الى الزدار وتيامل ليرض ويخفف امر الطهار معنا يفوت قبل ان يتوارى ورد عليه السلام ولكن فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا ليخفف امر الحدث لا ليصلي بهذا التامل قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثني ابي قال حدثنا سفيان عن الضحاك ابن عثمان وهذا سفيان ابن ثوي عن الضحاك ابن عثمان عن نافع ابن عمر أن رجل المرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله فسلم فلم يرد عليه في تمام الحديث أول أنه أقبل عن الضدار فيتيمم ليخفف الحدث ثم رد عليه صلى الله عليه وسلم بعد هذا يا إخوة باب جديد الدليل على أن المسلم لا ينجس ثم له باب ذكر الله تعالى بحال جنابه وغيره ومعيدنا إن شاء الله مع بعض الأبواب الأبعاء المطبئ من هذا الوقت استرجعكم الله لأنه لا تضيعه وذائعه وسبحانه الله وبحمده أستغرقكم بليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته